أول تاني احنا عزين بقى نصف شاعر إنه يجب أن هذا السلام <تصفيق> الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد نبينا محمدًا عبد الله كنا قد خفنا عن الأمثلة الرضيعتي والتسعين بعد المئة الأولى من تسلسل المسائل الكتاب العدة شافش العمد على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل طيب الله تعالى قال مثلاً والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المحضرة والحمام والحش وأشطان الإبل إلا المحضرة والحمام والحش وأعطان الإبل, إلا الإبل. قولوا لقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا وهذه من الخصائص الخمس التي بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة حديث جابر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أتيت أو أتيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل وذكر منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أبركته في الصلاة فليصلي في رواكة فأيما رجل من أمتي فأيما رجل من أمتي, أمتي أبركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور وأيضا استثنى المصدف رحمه الله المخبرة استثنى المصدف رحمه الله المخبرة والحمام والحش وأعطان الإبلي أما المخبرة فمعروفة هي موابع الدفن كانت الرجال أو النساء أو الكبار أو الصغار أو المسلمين أو الكفر فهذه من الموابع المستثنى التي ينبغي أن يتحاشها المسلم في يقول أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإحنا قلنا لبعض العلماء يعني نابع في هذه المسألة في دلالة حديث للفتناء وقال طبعا أنه ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض يعني جوايا في الأرض مسجداً وطهوا فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه النسخ. <تصفيق> شيخنا الله. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه النسخ. فقال إن الأخبار لا يرد عليها النسخ لأن نسخ الأخبار كذب. نسخ الأخبار كذب وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أصدق خلق الله فيلاً فما فمن تفشى نور ابن نبي والذي نقول لا الشيء ده ما يحصلش فاحنا نقول وإن كانت الأخبار لا يرضو عليها الناس إلا أنها يرضو عليها إيه؟ التقصيص ويرضو عليها تفتيت المطلق نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن نقول جعلك في الأرض مستيلا وطلباته هالطرورة نقول هذا مستثنى منه بإجماع مواضع النجس يعني علماء المتفقين على أن البقعة الناجسة من الأرض ليست مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مما سأله الله به عليه من الأمة مما سأله الله به على الأمة من أنه من ماضي السنة لا فإذا ورد ال ورد النج أو ورد الاستثناء من مواضع في الإجماع يبقى لا أستأم يرد الاستثناء ليه بمساحة سنة حديث إلا المقبرة والحمام والحديث ده جمع بالاثنين الأرض كلها نج أذقبر إلا المقبرة والحمام الاستثناء رواه أبو داود هذا حديث صحيح رواه حافظ سعيد قال لو أما فبطريق التنبيه عليه بالنهي فيها هذين الموضعين عايزوا لإيه؟ بول الموضعين دول ذا كثير نوعين من النجاسة النجاسة اللي هي نجاسة الجثث المتحللة واللي فيها دم وطيق صريق وكلام من كده والنجاسة لإيه؟ الحمام اللي هي قد ترت فيها بعض الأبوال وبعض الأوساخ ونحو هذه الأشياء يبقى الحمام من باب أولى اللي هو الحش موضع النجاسة الدائمة يعني أو مستمرة من باب أولى ألا يرد عليه لإيه؟ الجواز الصلاة فيه ولكن المسألة من, من اللي إحنا نصابي لمسألة النهي عن الصلاة المساجد اللي فيها قبور أو في المقبرة ليس نهيًا على إيه من أجل النجاة وإنه موسد لدرجات الشرك لأن أول شرك ظهر في بني آدم كان بسبب المغلاس الصلاحي واقرأ إن شئت قول الله عز وجل في سورة إيه سورة نوح وقالوا لا تذرون آله ولا تذرون والدن ولا سواه ولا يهوس وياوخ ونصرة قد أظل كثيرا، فطبعا ابن عباس يرجعان القرآن ويفسر هذا هذا الموضوع من السورة، فيقول أن هؤلاء كانوا رجال فرهم، الأسماء يودوا سواء ويغوث وياوخ وناس دون ما كانوا شداء رموز، لا بأسماء لناس أحياء، فكان هؤلاء يدعون الناس إلى التوحيد كانوا يدعون الناس إلى التفويذ فنسوا، فأوحى الشيطان إلى أويائهم أن صوروا له صورا واتخذ لهم قبورا، فلما النس ماس هؤلاء ونسي العلم عبرت من دول الله قوض بأجنب بأجنب بأجنب في كل شيء قوض بأجنب يقوله أما الحش فبطريقة التنبيه عليه للناهي في هذين الموضعين قلنا كما قلنا هذا الكلام فيه نظر وإنما الناهي عن الطلاة الحش مستفاد من الناهي أو مستفاد من اشتراف طهارة اللقعة والمكان والساوي قل لي أن احتمال النجاجة فيه أكثر وأغلب مسألة وأما عطار الإبل قال ابن مراد جابر جابر بن سمره ان رجلا قال يا رسول الله اتصلي او ان نصلي في الغنم؟ أنصلي في مرابد الغنم ان نصلي في مرابد الغنم قال نعم قال ان نصلي في مباثق الابل قال لا وهو في مسلم وفي صحيح ابي حديث ان في, في مرابد الغنم قال نعم ان في معاطن الابل قال لا المرابد والمعاطن هي الاماكن التي يعني تسلك فيها هذه في الحيوانات الغنم فإيقال له مرابج وما يخص الإبل فإيقال له معاطن قال الراه مسلم ولأن مظنة النجاسة ولأنها هذه مواضح مظنة النجاسة فإن البئيرة إذا برك صار سترة للبائل بخلاف الغنم فإنها لا تفتكر فأقمنا المظنة أو المظنة مقام حقيقة النجاسة عجل العين الإنسان العرب البدوي لما بيجي يفضي حاجته بينيش النقا ينزلها كده ينيشها على الأرض إنها ختم، فاا يتسلّي من الدول. أما الغنم الصغيرة فتتحرك كثير. يعني الجمل لما بينزل بيأخذ واقف على ميزل، بيأخذ واقف على ميزل، صاحب بيقول مستقر. في صخرة صغيرة كده تسمع. بيقول لأن العربي إذا ما أراد أن يقضي حاجته أنأخذ ناقة فبال لها. أما الغنم فلا، فالذي أمعات الإبل. ها. وارد عليها وجود النجاة أكتر من مسارك فيه في أي موضع أخر فإبقى برضه هنا هو استمت أن النبي عن الصلاة في معاطن الإبل بسبب إيه بسبب النجاة ولكن هذا, ليس... هذا الكلام ليس صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يعني فوق ذروة سنان كل جمل شيطان فوق ذروة سنان كل جمل شيطان فطبعا دي حيوانات يعني جبلت على التمرد وعلى الغضب والوحشية يعني حيوانات لها أوابد كأوابد الوحش كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبب إن يعني معطينها مقتضى بالشيطين فمن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على الصلاة في مبارك أو في معطين إليه. بقول متى الشرط الخامس استقبال الخدلة لقوله صلى سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شبرا إلا في النافلة على الرحلة للمسافرين فإنه يصلي حيث كان وجهه يبقى استقبال كل شرط فين؟ في صلاة الفريضة وطبعا هذا لمن استطاعه أيضا يعني شرط في صلاة الفريضة اللي قادر عليه أما إذا كان الإنسان مريض لا يستطيع يتحول إلى قبلة وليس عنده من يحوله فلا بأس بذلك يصلي حيثما توجه به يعني حيثما توجه به فراشه حيثما توجه به سريره حيثما توجه به ركابه فأنا ما عندهش من يحوله، عنده من يحوله لازم تحويله، إلا بيكون فيه ضرر على المريض هذا في الفريضة. أما في النفيلة فأضر فيها وات، لأن النفيلة مبنها على الإيه. النفيلة مبنها على التيسير وعلى التخفيف. حتى السطر في السطر ليش؟ لأنه مش هيقفل السطر. في ايه؟ عملي ما اليوم؟ ممتعش احنا بنتكلم كل يوم كل يوم لازم السماعات جديدة ومكانة جديدة وليبها جديدة كل يوم؟ عم رأيز يعمل؟ يتصل ثانية في ايه وقت؟ لا لا بيش انا هستقضوا بزم حبك دلوقتي ونقلم بقى مراوح لازم مراوح ولازم الشبابيك ولازم المايك ولازم الم... كان كل حاجة بحاجتها دي احنا عجيب في فرن انا هجيب انا مش عارف انتوا بتقعدوا على الصرادق دي والله امر ينرفز جدا بصراحه انتوا مش حرامين مثلا لا الحمد نعم قال الشاطبي الخامس استقبال القبلة بقوله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلا في النافلة على الراحله للمسافر فانه يصلي حيث كان وجهه وجواب الصلاة على النافله وجواز صلاه النافله على الراحله في السفر لا خلاف فيه بين اهل العلم لكن استلفوا في صلاة النافله في الحضر استلفوا في صلاة النافله في الحضر يعني هل يصلي على على الراحله في الحضر حيثما ما توجه به ولا لا هذا في خلاف والأشبه بالصواب قول من قال بالجوال لأن صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الرحلة في المدينة حيث ما تعزها به قل لما رأى عمر أن النبي كان يسبح يسبح هنا بمعنى يصلي الصبحة ليه النافلة كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه صلى الله عليه وسلم وكان يوتر على بعيره وهذا متفق عليه كان يوتل على رأيه. قال مسأله والعاجد عن الاستقبال لخوف أو غيره لأنه فرض عجد عنه أشبه القيامة قال تعالى فإن فستم فلذالا أو ركبانا يعني الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الرحلة وإلا العاجد عن الاستقبال لخوف أو غيره للآية أن هذا من جملة الأشياء التي تسقط بالعذر وقد أسقطها الله عز وجل في المسايفة حال التقاء المسلمين بالإيه بالقصة الحرب فإن كدتم يعني في شدة الحرب اشتد بكم القوف فرجالا أي على أرزلكم أو ركبانا على الركائب والدول قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل القدلة وغير مستقبلها يصلي مستقبل القدلة وغير مستقبلها رواه البخاري ولأنه عزيز عن القيام أشبه المربوط العاجز عن القيام العاجز عن الاستقبال مش عارف يبقى وجهه القبلة هو على السبيل مثلا ودماه ناحية القبلة والجين ناحية الثانية او بالعرض او ظهره ليها او جنبه ليها الى اكل هذا يقول ولانه عاجز عن القيام اشبه المربوط مسألة قال وما عداهما لا تصح صلاته الا مستقبئة القبلة طب نحن قلنا في استثناء فين النافلة على الرحيلة في الحضر ده مستثنى. تقول ما هذاهما ده, ده حيت كتير ده إحنا نقوله ده. ولكن الراجح أنه مستثنى أيضا من جملة إيه ما يتشترط له استقبال قبلة النافلة على الرحيلة في الحضر. يعني ممكن أنت أكيد ما فلت جوا البلد تصلي وانت جالس وتصلي إلى غير القبلة بغير حرج مشايخ في هذا البيت. لأن النافلة نبنى على إيه على التلفيق والتأكيد. لقوله سبحانه وتعالى وحيت كنتم تولوا وجهكم شطره هو عام من خرج منه الصورةان بما ذكرناه من الدليل فبقى ما عداهما على مقتضى النفس فبقى ما عداهما على مقتضى النفس الموجود لإيه؟ لاستخبار لاستقبال القبلة حيثما كنت مسألة قال فإن كان قريبا من الكعبة لازمته الصلاة إلى عينها شخص البناء تبصلي في الكعبة بناء في الكعبة أمامنا ما كان موجود انت بتصلي شيء في البناء يبقى ما ينفعش في حالة ينين شوية ولا شمال شوية لازم اوشك للقبل عدم هو في النحيات وفي النحيات،, النحيات دي هنا هنا وزي طريقه المصلين في الكعبة على طول ايه على طول الحلقات ان كلهم بصف الكعبة من كل جهة والصف اللي بعده والصف اللي بعده والصف اللي بعده تمام هذا لمن كان معينا للكعبة او في حكم منعي عنها زي السكن في الفنادق العاليه حوالين الحرم او اهل ملك نفسها اللي هم قريبين وحافظين المكان كويس يبقى هي ايه هيتجه الى عين البناء وكذا من كانت قيلته كالمتيقن امرها زي قبله مين مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لان قبلته مقطوع بصحته قبلة منجد النبي مقطوع بصحاته لا يرد عليها الاحتمال أما من كان أسقيا خارج الأرض الحرام خالص أو خارج مكة بالمرة فالهذا تشترط له استقبال عين البنات ولا الجهة هذا موضح لابن أهل العلم سأأتي بسطه بيقول لنا وإذا كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها أو إلى شخص البنات وهو ما كان عند الكعبة يراها أو قريبا منها للآية وإن كان بعيدا فإلى جهة لها لأنه لا يقدر على إصابة العين بخلاخ القديم وقال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة طبعا دا مش كل علاقة الدنيا، ت BROWN وإلا دا التميم لأهل المدينة ومن كان في حكمهم، فما بين مشرقهم ومغربهم قبلة أما بعض البلدان فمشرقهم من قبلة وبعض البلدان مغربهم من قبلة وبعض البلدان الشمال بينما底هم قبلة والعكس في بعض البلدان الجنوب بينما قبلة. فالكلام دا يعني تسمين أهل المدينة ومن كان في حكمهم يعني ممن حديهم جغرافيا على خطوط العربية. فقولنا ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني المقصود إن استقبال استقبال الجهة ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني الجهة في هذا الموضع وده طبعا إحنا قلنا ده موضوع نزاب الأهل العلم. زمور آل العيمة لأن الواجب على من كان بعيداً عن الكعبة أو لا يراه أو ليس من آل الحرم أو لا يعرف وجهة القبلة أو كان من البلاد الأفريقية البعيدة فحكمه استقبال جهة الكعبة. مش عين البناء المالكية انفرضوا من دون الأكثرين فقالوا لا شرطه استقبال, استقبال البناء ما استطاع إلى ذلك سبيلا تمام لإن الهاء بقوله فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وعي شطر البناء الكعنة البيت الحرام يبقى أنت ما ينفعش تميل في يمين ولا في شمال قلهم هذا الكلام منتقب لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أتى ولا يكلف نفسا إلا وسعد والقاعدة الشرعية إذا ضاق الأمر اتتعى إذا ضاق الأمر التاتح فيضيق على من هو بعيد عن إيه؟ عن أرض الكعبة وعن أرض الحرم يضيق عليه جدا ونشق عليه جدا أن يتحرى عين البناء فلاك التشريع بالإيه؟ بالتأثير في هذا الباب سيقول لك استقبل الجهة مش إيه مش عين البناء إزاي الأمر هيكون يعني إحنا قلنا الكعبة قدامنا وقد أجمع العلماء على أن الآفقية البعيد الذي يطلق في تحراء بعيدة مثلا ها بعيد عن الحرم وفي طص متناهي في الطول فرضنا مثلا صف طوله عشرة مصلي مسلم، المصلحين كل مكان ايه أقل حاجة نص مكس، إذا فرضنا نصف طوله خمسة آلاف في كي... خمسة من مك... خمسة كيلو طول صف، الإجماع مناقض على أن هذا الصف الذي استقبل جهة الكعبة صلاته صحيح، الإجماع مناقض من المثبتين والمخالفين الملكية وغير الملكية والصغيرة بيقولوا إن الصف الطويل أيوة، لما يصل لجهة الكعبة صلاتهم كلهم صحيح هذا صف مثبتين. طب ايه اللي هيستفيدوا من الاجماع يعني احنا لو خدنا فتق من كل واحد عشان يوصل عند الكعبة ها كام واحد هينشئ على بناء عدد الناس اللي هم على قد جدار الكعبة بس وبقيه الناس اللي ناحيه والناس اللي ناحيه اوصي للفراغ للهواء انت هي الكعبه عرضها قد ايه الكعبة عرضها كم؟ من يعني مثلا قد قد عرض المسجد ده كده يعني الأول هنا كده حد قبل المكان ده حوالي بتاع 20 متر مثلا تمام لو قلنا يعني ما إن عرضها طول ضلع فيها حوالي 20 متر انا ما اعرفش متر في كام ده تمام فعشرين متر من خمسة آلاف يعني كثير جدا الحفاظ الفضل من الناحية والناحية كثير لا يفصل ومع ذلك الإجماع نعتقد على أن الصلاة المستقيم المقابل لجهة القبلة يصلون صلاة واحدة ويستقبلون جهة واحدة أن صلاتهم كلهم صحيح بلا فرق وأيضا إجماع آخذ يذكره ابن خدام السنبغلي أن الاثنين المصليين على إيه على مسافة متناهية في الطول واحد في تأول المكان واحد تأخر خالص على خاص مستقيم ويستقبلان جهة واحدة صلاتهم معا هي صلاة صحيح. فدل على ان الآفاق البعيد الذي لا يستطيع أن يرى الطبلة او ان يعني يحرص على الطبلة عين البنا انه يستلزمه إيش طبل الجهة وليس الطبل عين البنا. مسألة إن خفي الطبلة في الحضن سأل واستدل بما المسلمين سأل واستدل بما حريب المسلمين. هاي سأل الأول. الابن عنده شيء من المسلمين الناس كلها عارفين الطبلة في المسام وأي مسلم معتاد في ريشه هو حارف الابن فيه. أو دخل مكان فيه إلا محراب اللي هو أمر في بعض المساجد ده خلاص معروف إن المحراب, المحراب ده ليه هاد الصلاة مش عيد أهل مش هوش مذ المحراب ده صحيح ولا غلط ما تتأج لا تنبطه انت تقول المحراب موجود صلي في جاتي على طول ما فيش مكان فيه محراب أو في شأ أو في مكان فاضي أو صحراء أو أرض إسرائيل إسأل الناس الواد المكان اللي إلا عندهم هنا نحن هنا يشود لا تسمع كلام عاطف ما تأويش مش مجال مناظرة أهل روما كت عالم شعبي آمين لان كررتلك اكتر من مرة أو لبعض اخوه اخرين ان أنا كنت نزيل بعض الناس في الجيزه وحاضر الجيزه كان راجل مهندس محترم و... وسمعه يعني فبقول له حضرتك دلوقتي احنا اتاخرنا على الغدا انا كانوش الطريقه الابله ازاي عندك اه اه الابله يعني حضرتك بالنسبه للنيل وإحنا بالنسبه للشمال وقعدت ديدين ده طول غاطي ساعة ساعه الابله فين الابله اللي احنا هو واضح انه بيطولش ابدا انا ما اشتريته بقاله 30 40 سنه ومش عارف الابله ان احنا توكل بلد جدا طبعا والشباب الوان احمر غصه كل الوان الطيش جدا خرج العرض ما وصلش وبالنسبه لنا احنا دلوقتي لو جه لي بقى من الناحيه دي توكلت بالله 50 احنا هنتحرك شاء الله رب العالمين واحنا هنوصل ازاي اللهم صل وسلم يعني قاعد في بيت في بلد في بلد مسلم بيقول فإن خرجت القبلة في الحضر سأل واستدل بما حاليد المسلمين لأنها دل لأنها دليل عليها، وإن أخطأ فعليه إعادة لأن الظاهر أنه فرط في السؤال. ده المذهب، ولكن ال قول ال... ال... ال... ال... ال الآخرين هؤلاء الآن أنه إن اجتهد ماشي، يعني هنا إن اجتهد فضل بغير سؤال باجتهاد منهم حيث لا محاربة توجد أنه لا يلزم حجة السؤال. كنافي يعني واحد نافي ناس في البلاد. دخل مسجد بالفعل وبعدها نحارف للإبنة أن حياده المسجد بناءه جديد فنسى صلى الناحية الثانية تمام فهل يزمون عاد الصلاة أم أن يزمون شعال الصلاة متى تذكر استقبل فلاة ومتى انقضت الصلاة الصلاة صلاة صلاة صحيحة على الأشباء بالصلاة جلو إن خفيت الفلاة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه هذا نفس الناس فيه إن خفيت الفلاة عليه في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أفضل لأنه أتى بالمأمول فيخرج عنه ذات في الأمر عند المأمورة هو مطالب إنه يصلي إلى صلّى جهده استطاعته والاستطاعة اللي الم اللي اللي عليها في هذا المكان هي إلا ال ال الالتحاق وليس صلاة عيد. ودليل ودليل أنه أتى بما أمل أنه اجتهد وليس عليه أكثر من الاجتهاد وهو مأمور بالصلاة إلى الجهة التي يغلب على ظنه بعد الاجتهاد أنها جهة الكعبة أنها جهة الكعبة فيخرج عن العهد يعني بالمطالبة. لانه ولد في ولده اكثر من ذلك مساله وان اثنان فاجتهدان لم يتبع احدهما الاخر ما ينفعش واحد يبقى امام الثاني واثنين بيصلوا في مكان واحد قال لا الابله كده قلت لها لا الابله دي فما ينفعش يكون احدهم امام الاخر لان الثاني يبقى غالب على ظنه في صلاة الثاني فما ينفعش يقول ان اثنان فاجتهدان لم يتبع احدهما الاخر كما نقول في المجتهدين في الاحكام ويتبع الاعمع والعاميه او تقومه في نفسه كما نقول في الاحكام يعني مسائل كانت في الابله زي ما كانت كانت بالظبط اذا كان الإنسان عنده خدر الانتهاد يتهد ما عندوش قدره الانتهاد حيتقال الاهل بيك تمام كان عاميه مقلدا خلاص اللي المفتاح يقول له عليه ولا اللي بيفيه بيقول له عليه خلاص لا حيله ترى اكثر من هذا هيسال وينسى نفس الموضوع في الابله اثنين عندهم خدر الانتهاد على معرفة الجهه والباقي مش عارفين خلاص كل واحد حيقلد أوثقه في نفسه من أولى بمعرفة الجهاد فلاني وانا حصلي ورده او حصلي زي ما ده بيصلي لإما صلي مع الجماعة لإما صلي على جهدي لأنه حكمه كحكم المتبطي بمسائل الاجتهاد كما نقول في الأحكام يبقى هذا الشرط الثاني الشرط الثاني استخبال أو الثاني على تبكير ما يبقى هذا الشرط الثاني مش هنقونا فيه واحد ما الشرط أرطى هرض البدن والتوبة والمكان ومن أظن أنه هو واجب للصلاة الأصلي ولكن شرطا واجب للصلاة الأصلي ولكن شرطا يعني يدخل بالعودة والسهو والغفر بقول أشرط استاذت النية للصلاة بعينها فلا تصح إلا بها إجماع عنه الصلاة بعينها مجريرها والصلاة دي يعني أنا بصلي الصلاة دي إما أنها فرض اليوم وإنها فرض الظهر وإما أنها الأولى من ذلك اليوم وإن كنا كنها حاضرة ولا مقضية ده مسألة تانية كنها تامة ولا مقصورة دي مسألة تانية كن إننا حنول الجمع ولا الإفاض دي مسألة تانية إنما النية للصلاة عينها أنا أصلي العصر ده أصل الصلاة دي وهذا شرط لنا تمام والنية عمل قلب فإن قطع الصلاة العصر ثم قال نوّلته وأصلي الظهر ثلاث رقعة جهر كل دغالة له لا إبرة لمقال لا إبرة لمقال لأن العمل عمل القلب هو عارف إن مصلي الظهر أربعة ركعات والأربعة ركعات تذييي هو إنسان مبتنى بقى بالبدعة المعروفة لي وقال نويت وصل الظهر ثلاث ركعات جهر ده غلط خالص يعني دي ما هيش الظهر ده عصر ودي مش جهر بقى مثل ركعات ده البعض ودي مش جهر بسرية غلط من كل جهن كل اللي بيقول ده لبه طالما انعقد قلبه على ايه على قصد الصلاة المتعينة قال وزيرة عليه قال فلا تصح إلا بها إجماعا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما دعمال بنية ولأنها عبادة أشبهت الصور ويجب ان ينويها بعينها اذا كانت معينة ظهرا او عصرا لتتميز عن غيرها لكن يكفي ان ينتوي انها فرض الوقت خلاص حتى ولو, ين... ولو لم يسميها ظهرا على الواجهة من اخوال اهل العلم لانها خشت نيته لبصال الفرض تع ربنا لو تعجلوا في الله وأذره خلاص ما يزموش ان نستحضر انها العصر او انها الظهر يقول وان كانت سنة المعينة كالويتري نازمه تعيينها كل في النوافل اخياتي بكير جدا من الامر فين؟ في الفرائض وإن لم تكن معينة كن فلة المطلقة أجزاء نيّة الصلاة لأنها غير معينة زي التراويح واحد يصلي واريمان زي ما بين وذا الفراغ الله أكبر زي ما الإمام يسلمهن ده نفس المطلقة هياخد بقتيين مع بعض هياخد أربعة على بعض هياخد سبع على بعض أنا بصلي صلي معه سلم تمام؟ إلا في مثل الويتر يعني في الأمر محتاج يحتاج نوع إيه تفصيل وإن كان بعض أهلنا تراخت في الويتر أيضا وقال إنه هالشيء مشان النواقل فجب أن يتوان يتوان متبضع من فراغ طبعا لما تقرأ بقى كلام وتأخير الشفائية في مساء التبنية يعني العنت كل العنت والمشقة كل المشقة لازم تعيين الصلاة واستحضر عدد الركعات وإنها حضرة ولا مقضية وإنها فضيلة ولا نافلة وإنها وراء جماعة ولا ولا ولا مفردة وإنها مفردة ولا ولا مجموعة إلى غيرها وكمان تستحضر الأركان والركوع والسهود والثاني واحد زود قال فإذا قال الله أكبر استحضر معاني التوحيد واستحضر معاني الإيمان بها تحترق بقى تفلك في العقيدة والثقل على ما يكون بقى العجة مشعلى ما يكون مثلا الفضل لبعدان طبعا فيه من التكالب في نفسه يعني من أفعب المدات في باب النية مثل الشفائية. من أفعب المدات في باب القول بالنية مثل الشفاية في هذا الناس مسألة ويجوز تقديم المئة على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يكتكها يعني حشان يلعب وفدأ راح مكبّل كده ولا فانا كنت بصلي اونا بالتناول من اونا في البيت بمستنون انت في البيت بينك وبين المسجد عشر ساعات مواصرة دي تقول انه انا في البيت لا دي بنقول اذا كان اليمن الزمن يتير جدا ولا يتصور فيه فتخل او لم يبتغ بالفعل خلاص اما كان هو دلوقتي الامر طال طال بين استحضار النية وبين دي غزة طلب الفعل الزمن صاصر كبير ده ما يفعش يابد انك تستحضر النية مرة اخر طبعا النية بنقول عمل القلب وقصده للفعل ارادتك باختيار قل انها عبادة يسترط لها النية تقديمها عليها فج ولأن أولها من أجزائها يجفت اصحاب النية فيه كسائل أجزائها أول الصلاة هو سكيل هيستحضر النية في أولها وبعدين خلاص استصحاب النية إلى آخر الصلاة ده مستحب من زمن الشحكة وإن ذاهل كفردنا الإنسان عارف أنه بيصلى العصر وكبر وخلاص دخل في الصلاة في الرجعة الثانية تريح مش عارف هي صلاة إيه المغرب ولا العصر ولا العشاء راحت منه النية خلاص طالب أنه أتت صلاة بهيئاتها والصلاة صحية تمام؟ ولا يلزمه أن يستحضر النية من أول الصلاة إلا أكدها وإننا نستحبه فقط هيجوش تقديم النية على التثبيت لأنها شرط وإحنا قلنا من الشرط الخالي لعمهية الإيه؟ عمهية الشرط تمام كده؟ إيباحنا متهينا إلى أن شروط الصلاة الستة خلصت عندنا إلى كم؟ إلى كمسة فقط وطبعا هو ما يسبوش بقى الشروط العامة الشروط العامة هي الإسلام والتمييز والعقل هي شرطه في كل عبادة الإسلام شرط صحة التمييز شرط صحة العقد شرط صحة وشرط وجود إلا تميزه في الحج يعني إلا تميزه في الحج فهذا شرفا لأنه يصح من غير المميز من الطفل الرضيع حتى تمام وإلا لا لكنه لا يمزح عن الثاني التمييز أبدا. فالمجموعة الثالثة اللي إحنا ذكرناها وحذف ال أو جميع يعني يبقى برضو الشوط كان ثمانية وخمسة هو. اللي صفق من هنات الكتاب تمام وتلاتة الإسلام والعبد والت... الإسلام والعبد والتميد قلنا بقى فيها كان؟ فيها فيها فيها. لا كده ذكر لا فيهم نعم نعم نعم صفق على القصر ولم يقم ولم يصلي ولم يتقن ولم يروه أن يقصر أو يتقن نعم ما إحنا قلناه ليس شرطا أن تنو يالقصر أو الإتمام ليس شرطا أوه. أن تنوي يالقصر أو الإتمام يعني أنت بتصلي انت صحابة لما كانوا بيسفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأبقار اللي هو كانوا كان يعرفون أفضل أحكام القصر لأنه بيفضعوا بيها مع النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكبر يكبروا مع الظهر فاجأة بيقرأ التشارج الأولاني وروح مسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكموا صلاتكم فإن خوفوا سفر للمصلين من أهل البلد فالصحابة اللي جئت معاه من المدينة حيسلمهما كمان ولا حيكموا الصلاة حكم اي سيدنا محمد سنه لان الكلام ده احنا قال انا سجلت عشان انا راجل مسافر يبقى كل اللي ورايا زي يوصلوا انت الاثنين وما كانش عندهم علم المساله الايه مساله اتمام الصلاه او خساره الصلاه وده اختيار شيخ الاسلام الثانيه رحمه الله تعالى في الجوهره ذكر وقال ده تفيد في المجله 24 والجوهره صلاه اهل الاعضاء وسمس لو ينقال ان صار الناس <تصفيق> لا لا يوم يصلي الظهر جدا وبعدين طلع الناس ان هو يبصل وهو من اهل الخاص يبصل الصلاة ولا حوال يعني نخلل الاسئلة بعدين باب اداب المشي الى الصلاة نقرأ المشي ان شاء الله يحب المشي للصلاة مستفيدة هو الخارج وهي الصاف ولا يشبك اصابعه ويقول بسم الله ولا يشبك اصابعه ويقول بسم الله ويقول بسم الله الذي الخلقان يقوره فيه الآيات إلا تعالى إلا أن الله يقدر سليس ويقول اللهم إني أفضل حق السائلين عليك وحق الرشاية هذا إلي لم أقض أشرا ولا بطرا ولا ولا سمعة حرج التفاء صحيح وتفضاء نظاته أتأل فأنت تسهني من النار وأنت أغفرين نوبي إنه لا يقضل نوبي إلا أنه فإذا سمعت قامتاً يفع إليها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأتوها وأنتم, تم... وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون عليكم سكين. وأتوها وأنتم تمشون عليكم سكين. فلا تركن تخلو وما تفسكم تعتم. إذا وقمة صلاة فلا صلاة إلا المكتوب. وإذا أت الناس إذا قدر الجد واللون في الدخول والخروج بسم الله وآكل السلام على رسول الله. وَمَرْضُ اللَّيْلِ مُبِي وَالْتَحْلِيَةُ وَالْرَحْمَةُ إِلَّا خَلَدَ فَزَرَ زَرْ وَجُسْتَ وَقَالَ نَادِ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ وَالْتَحْلِيَةُ وَالْرَحْمَةُ سنت ذكر ماتي باب أذاب المشي إلى الصلاة طبعا الله سبحانه وتعالى قد مدح الذين هم في صلاتهم خاشعون فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هذا لا يأتي وليد لحظة الوخشوع هذا يحتاج إلى طرب ومران صوتي من هذه الأشياء التي تؤين على الخشوع أن الإنسان يستعد للصلاة قبل وقتها ويخرج لها قبل الأذان ولو بدقائق وأن يكون متأهبا بالوضوء وعقل السطرة والتطيب ونحن هذا قبل دخول الوقت ثم يمشي وعليه السكينة والوقار قفتدا من المجد كمان؟ فهنا بقول لنا المشي إليها بسكينة ووقات أما المشي فلقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد يبقى استحب المشي دون الركوب إن استطاع إليه سبيلا أما إن كان المسجي بعيد جدا وفيردام الركوب أو نحن هذا فلا حرجت في هذا فاستحبوا المشي بسفينة ووقار لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم ها؟ لا تأتوها وأنتم تسعرون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السفينة والوقار نعم وهذا الحديث صحيح له شهد في الصحيحية ويقارب بين الخطأ لتكثر الخطأ فتكثر الحسنات يقارب بين خطوات واسعة كبيرة إن هذا منذ إيه؟ إنه هو يتجر مع الله سبحانه وتعالى فيقصد المسجد البعيد إلا أن يترتب عليه ها؟ شغور المسجد القريب من المصليين شغور يعني فراغ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم في الصلاة بأجر أبعدهم إليها منشى أعظمهم في الصلاة بأجر أبعدهم إليها منشى نعم يقوله في مسنبي أبي حمين لعلها عبد ابن حميد, حميد. وفي مسل عبد ابن حميد عن زيد ابن ثابت بن قال اقيمت الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا معه فقارب الخطى فقال لي تدري لما فعلت هذا لتكفر خطايا في طلب الصلاة لتكفر خطايا في طلب الصلاة قال الهيثمية في المجمع رواه في الكبير وفي الضحاة ابن مدراج وهو ضعيف ورواه موقفا عن زيد ابن ثابت ورجاله رجال ولدار الصحيح ولذاله رذاله الصحيح أننا سلم في زيد نرد الله عنه أن الله تقصير الخطا وقصد تفسير الخطا يعني أما في تفسير السوابي في طلب الصلاة مسألا ولا يشدق أطبيعة إذا خرج من بيته قصدا المسجد لما روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عملا إلى المسجد الا يشبكنا يديه فَإِنَّمَا هُوَ فِي صلاح فان كان ده الخروج الى الصلاه يبقى تنزل من باب اولى يبقى في الصلاه ان الباب اولى ان يشبك اصابعه لغير مصلحه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدي الى اخره في الايه هذا يقول اخرجوا ولو في الصلاه باب ماذا في الهدي في ده هو ساعة ايه ساعة فلا يسبكننا اما الذكر الطويل من كردف هذا لم يثبت الذكر الطويل لأيه وقت رأيه هذا لم يثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وده خطأ في التخريب ايضا من من المخرج حيث اوهم انهم حديث واحد وانهم بسند واحد يقول ويقول ما روى احمد في المتنة عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرد من بيته الى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق من, من شهي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتراء مرضاتك فأسألك أن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنك قال أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له تبعون ألف ملك هذا قريسة وابن واجه في المساجد قال في هذا إسناده مسلسل بالضعفاء عطيته وهو العوفي والفضيل ابن مرزوق والفضل ابن مرزوق كلهم ضعفاء لكن أواهده فضيمة في صحيح من طريق فضيل ابن مرزوق فهو صحيح عنده عند كفضين لكنه على الصحيح أيضا ليس صحيحا وإن الشيخ الألبان انتهى بحثه فيه رحمه الله تعالى إلى في هذا الحديث وضع الأمر حتى وإن الحديث إن صح يعني فليس فيه ما يستدل به يعني دهال المتجع من التوسل بتوسل مفلوقين أو بحق مفلوقين وجههم يعني كما يفعلون. فقول من خارج من بيتي إلى صراط منقار الله ميني من أتالك بحق السائلين عليك ما السائلين على الله؟ إذا ب الدعاء وإذا فعل من أفعال الله على جلال صفاته من صفاته. فهذا توسل شرعي جائز تمام؟ وأتالك بحق الممشي هذا ما حق الممشي من فعلت الذنوب ومن الذنوب فعل الله على جلال وصفته فعله. فهذا توسل إلى الله بإيه؟ بصفاته التي تريق به ليس توسلا ايه بحق فلان او بجاه فلان او بحق المخلوقين او بجاه المخلوقين من النافئة فإني لم أقلت بأشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت باتقاء صفتك واتقاء مرضاتك الكلام ما فيش لي حرق شرعين من جهة التوسل على الترجمة التي ذكرنا وراء ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاة وهو يقول اللهم مجع في قلب نوره طبعا نحلق في مدحة التوسل الى ايه قاعدة دليلة في لشيخ السنة الثانية رحمه الله تعالى أو يعني الشرح الفتوة المصرية لشيخ السنة الثانية تبقى في التوسل بشرحه رجع الشيخ سيدنا الشيخ يكتب هذا الله تعالى ما فعله موضوع موجود له إن شاء الله إذا جدنا الفتوى المصرية في التوسل عن ابن عباس أن رسول الله خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بطن نورا ودع من قلب نورا ومن امام نورا وودع من فوق نورا ومن تحت نورا واعطى لنورا رواه مسلم في الصحيح تمام فمن الادب اذا خرج من بيته ان يقول ذكر الايه الخروج المسافر بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اضل او اضل او اذهل او يجهل علي ويجد ذكر ايه الموضع الخاص قصد المساجد بالخروج اليها اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا في سمع نورا وفي بصر نورا ودن قلب نورا ومن امام نورا ودن فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطيني نورا كما في الواقع فإذا, فأ... فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليه سمع الإقامة هو ماشي جريش بقى ويرس على جيلة لم يسعى إليه لما روى أبو هريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تفعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أضعتكم فصلوا وما ساتكم فأكموا طبعاً كلمة تأكينه لعلها تأكينا في البعض ولكن معارضوا عليها الإثم معناه إن هو يبني على ما أدرك يبقى اللي حيصل مع الإثم أول صلاتين فيه والمسألة الثلاثة في يعني جاء في العشاء فركعتين للإيمان والرابعة للإيمان هي أنزلهم الله عليهم هي الأولى والثانية والثانية إذا فاته أو فضيلة أو سنة الجهر والسورة لا يقضيها في الركعتين التانيين يبقى حكمل الصلاة النهية يبقى اللي جاء الثالثة والرابعة إضافة لغير سورة على مثال الجمهور فهم كذا؟ واضح الأمر ولا فارق، صحيح؟ لأن في مذهب ثاني بيقول إن ما أضركه مع الإنام هو آخر الصلاة، اللي أضركها الثالثة مع الإنام هي الثالثة بالنسباله، الرابع مع الإنام هي الرابع بالنسباله حيقبل الأولى والثانية، فحيقبلها جهرا بصورة، لكن الأجمل في الصواب إن هو يتمها مرتبة على إيه؟ على ما أضرك، فيكون ما أضركه هو أول صلاتك، ولا يعكر على هذا الرواية الأخرى التي تقول وما أضرتم فصلوا وما فاتكم تقضوا، تمام؟ لأن القطعونا بمعنى الإثمان. ولا يجوز حمل الفاظ الشرع المتقدمه على الفاظ متاخره من أهل الأصول ان القضاء اللي هو اداء جميع العباده على فروج جميع الوقت لا ما بتترجمش كده لان القضاء يأتي في لسان الشرعي بمعنى الاداء قال الله عز وجل فقدوا سبع سنوات فقضوهن يعني فاتهن وقال الله عز وجل اذا قضيت مناسككم يعني إذا اذنمتم مناسك الحج مشيتوها بزمن ثاني سنه غيرها فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وعن ابي قتادة قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع زلبة زدال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قال استعدلنا إلى الصلاة. يعني إلح إلح بسرعة إركع اعمل يعني جلبة وصول ترش وزلبة زدال. فقال ما شأنكم؟ قال استعدلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا فإذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتوا فصلوا ومتى تأتون فاتممو. متفق عليهما. وفي رواية الفضو قال أحمد ولا بأس إذا طمع أن يسرح تكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح ما لم تكن عجلة ها من يارب عجلة ها ايه خبر إيه ما لم تكن عجلة ما لم تكن إيه عجلة ها ما لم تكن الاثراء الاثراء الاثراء لا تكون ما لم تكن السرعه عجله ده الكلام وكده ها ما لم تكن السرعة عجلة السعي ما لم تكن السعي ازاي السعي ده مجرد ان انا ايه تكن المشي ها المشي ما لم تكن ايه؟ ثلاثة بقى عجلة ثلاثة بقى عجلة ازاي؟ ما فتح محل عجلاتي ما فتح آه. ما لم تكن عجلة عجلة فاعل وتكون فاعل فاعل كامل مش ناقص، مالوش دعوة المفتدأ والخبر. كل مرة تقالكم السؤال ده كل مرة تعطيش دي مش كامل نقصها اللي هي بترفع بتنصر المفتدأ بسانة تامة ما لم تكن عجلة ما لم تحصل عجلة تحصل تمام يبقى تكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه ها وعلامه جزم السكون مثل ترن عدل فعل وتصبح صله يعني جمله في محل ايه في محل رفع فاعل تصبح هي فإذا جاء فقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا الى تهوب فوات التدبيره وطمع في اغرته طبعا شيء يعني مثل قطة كده مش يجري تمام؟ هذه العجلة التي تكوه بقى شكلها وحش مسألة وإذا أقيمت الصلاة فلا, فلا فلا تإلا المكتوبة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا فلا, فلا تإلا المكتوبة متفق عليه ولأن ما يقوته مع الإمام أفضل مما يأتي به ولأن ما يقوته مع الإمام أفضل مما يأتي به يعني لو تشاغل بالنافلة أو تشغل بغيرها وترك أوائل الصلاة مع الإمام في القريضة لا إذا فتل بأولى إذا فتل بأولى يقول لأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به كما لو قافت كما لو قافت حولة الركعة فلم يشتغل به كما لو قافت حولة الركعة وقد روى إن أروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال صلاتان معا فلاتاني معا يعني الإنم بيصالب الناس جماعة وانتم تعملوا إيه كل واحد يأخذوا بيعمل إيه فلاتاني معا وهذا الحديث فراجه مالك في الموطأ نعم ويعني أشبه يعني يقوم للتحسين أو يصل للتحسين فتحسنه البعض رفع عائشة ورواه ابن البر وقال كل هذا إنسان منه لهذا الشيء تمام طيب لا فلاتة إلا المكتوبة يعني يبطل ما دخل فيها بفسقها والخروج منها الذي عليه أكثر أهل العلم سلفا وخلفا أنه يقيمها خفيفا أنه يقيمها خفيفة قال ما غلب على ظنينه إيه سيزرك بعض الصلاة ولو ركع شو الحدثين أن محد ذنوه يد من سليم صلى الله عليه من هذا قول بعض أهل العلم إنما صلى إخوته سماو قلنا الشيخ الألبانيك لأنه نزل بها جبريل من السماء السمات أنا مش حذني الكلام لا هذا اجتهاده رحمه الله ناشي تبع فيه بعض السادقين من أهل الإن على العين على الظهر ولكن الأكثرون من المتقدمين تأخير لما تكرأ كلام أهل الإن لا تتتلق قولا بقطع الصلاة دي. لا تتتلق بل بعضهم بيقول إذا دخل المسجد في صلاة الفجر فواجد أنها تصلون فليصلي السنة في رخبة المسجد في, في وبعدين يلحقهم في الفريق طبعا الكلام ده إحنا لا نقول به ولكن نقول إن حتى إلى أي حد إلى أي حد تكلم العلماء أما هو إذا دخلت في الصلاة فلا ت ومن نحن نحوهم يعني من ايه؟ من بعض إيه؟ من جاء معناه فالإنسان لا يبقى الصلاة التي شرع فيها وإنما يثمها خفيف يقتصر على تسجاحة الطبعة يقتصر على تسجاحة الركوع على تسجاحة السجود وخلاص طالب أنه عجله ايه؟ عجله اهل المجل بإصابة الصلاة قبل ان ينتهي من نسيلته نعم؟ سواء كان في أولا أو في أسنة يثمها نعم؟ في عموم القول لا عجزال ولا تبطلوا عملكم مجساقش العمل اللي انت شعرت دي تمام؟ وبعض اهل العلم يقول بوجوب اكمام النافلة اذا شعر فيها احنا مش بنقول كلا بردو بس تنقول يعني لا هادا ولا دا؟ نعم الخروج من ايه؟ ما هو مش هيخرج اسأل من يقوله بالخروج مسألة واذا قتى المسجد قد مريس له اليوم انا واشي الخروج فما تقليش حاجة انا انا بقولها وإذا أتى المسجد قدم يريد له اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك يعني معلش عشان بس اعطى ما يغلط بنقول مساله ان هو اذا خرج من الصلاة حتى وتدي بقول بعض الظهريه واللي ما شيخ ما صلاش شيء من الاذان ما تكش بالطريقه بقى اللي هي الفجئه اللي بتثير الناس جميعا زي الاقم بيركع ورايه داخل كده في ما يضرك السلام السلام غير موضوع ماشي مش هتروح جهنم ولا هتروح النار لو سلمت غير على موضوعها هتخرج من صلاه التحليل وهالتكفير تحليل وهتكفير يعني تتحلل من افعال الصلاه مش بالحدث لا تتحلل من من افعال الصلاه التكفير وكان لابد من خروج يعني قطع الصلاه وهذا قول يعني مرجوح على ما تدينوا به يعني تسلموا ده بيقول اذا ادى المسجد قدم رجله يومنا في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اتفليه بنوبي وابتحلي أبواب رحمتك وإذا خرج فد مريك دول يسرى وقال مثل ذلك إلا أنه يقول وابتحلي أبواب رحمتك لماذا عن صاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الله تعالى عنها وردها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول ذلك إذا دخل في المجد وده أخرجه التلميري في كتاب الصلاة وابن مادا فقال التلميري حديث فاطمة حديث أتني وللحديث شهيد في الصلاة المتلم يأتي ويستحب تقديمها لا لسه يقول الحديث فاطينا نعم وحديث أبي يسيد أو أبي أسيد حديث أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفل أحدكم المسجد فليقول اللهم استحلي أبواب رحمتك وإذا قلت فليقول اللهم إني أسألك من فاطينا ويستحب تقديمها وهي اليمين في الدخول وتأثيرها في الخروج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بطيامن في شأنه كل روات وعائشة رضي الله تعالى عنها والضح إذا ده مستفد من ايه؟ من أمومي عديلة في القاعدة الشرعية في استحبار إبداع لليمين لما كان من باب التكريم والتجديد فلكل مجدد من باب التكريم مجدد عندما فيه نصر لو نقاط نريد له اليسرى أو له اليوم اليوم الأيوم لا مفيش نقص المتفد من قواعد الشرعي المستفد لإيه؟ إيه العام فلس كده نشرع في البيب الرجع بقى بصفة الصلاة تقرأ مجدد ها.. في الصفة عن طويل لا نعم وإذا أمام إلى الصلاة قرر الله أكبر يده من أجمال وبداء للتكبير ليسمع من خلطه ويكفين غيره ليسمع ويخفيه يسمع من خلطه أو ممكن ويكفيه غيره نعم ويكفين غيره نعم ويبقى ويجيء يرين لبتداء التكبير إذا يفيد ويت إلى, إلى أحد نعم او الى ظهور ابنيه نعم تحت الصوره دي ويجعل البصر اه هنا راضي ثم يقول في هناك دعوات من الحمدي وهذا بقى اسمه ولا اله غيره ثم يقول راعون بالله من الشيطان الغلي ثم يقول باذن الله الرحمن الرحيم ولا يذهب بشيء من ذلك نعم جقامين الان هم بايهات من صلى الله عليه وسلم خلف النبي فليقرا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بنيه مروان واسمان كان اقرا احد منهم يكم فلن الله مباهم امين نعم ثم ياخذ الفاتحه ولا صلاه الا لمن لا ثم الفاتحه ولا صلاه لمن لم يقرأ بها ولا صلاة لمن لم يقرأ بها الا لمن كان استن بنراحه حامله القران نعم فيستحق ثم يقرأ بدون رفع في السكون من سوائل مفصل، وفي مرضي من سوائل، ويداير قدرات من أوتاف، وينهب جناح الصراع السكون والأوليني في المرضي ولاك، والأوليني، والأوليني في المرضي ولاك، ويكتب في ما على ذلك، ويكتب في ما على ذلك، ثم يكتب ويقطع ويضع ذاكرة رقين أول، ثم يضع ذاكرة على رق ذين. ويشفيء أطالع ويم ويموت وحده ويجعل غرسه حياً. نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم سلام. ثم أرفع غرسه قائلا أن يع الله من حمله. وإرفع ولهذا غرسه الأول. فإذا اعتبر قائماً قارئاً ولك الحمد. نعم. من السماوات ومن الأرض. من من السماوات ومن الأرض ومن الأرض. نعم ويقصف المأموم على قوله على قوله قبله على الحمد ثم يفق تاج إلى ولا يقع يديه ويكون أول ما يقع منه على الأرض يقبتا ثم ثم جبهته وأنفف نعم ثم جبهته وأنفف ثم يدفعه وانبث نعم ويداه عضوي عن جنبي ورسغه عن جبيه. عن جنبي ويدافع عضوي عن جنبي وبطنه عن فخذيه ويدافع عضويه عن جنبي ورسغه عن فخذيه نعم وينعن يديه في ثواني جنبي هذوه هذوه عن جنبي على اطراف فخنيه ثم يقول الوعاء ربي الأعلى ثلاثه ثم يفرغ الوعاء من ويجلس ويعده مؤقتا حين سياق في الوعاء ويتم يغطى ويقف عليها ويسقي الوعاء ويذني اقرابي اول اثنين اقرابي اول اثنين اقرابي اول اثنين نعم ويقوم الوعاء يغني ثلاثه ثم يخذ المستوى الى الثاني كالاوله حينما يرفع الوعاء من متتبرا ويملؤه قائما في الثانيه فإلى هذه هذه هذه فوقا فوقا يقومون يدي طريقه في طريقه نعم ويقومون يدي الجثوا على شكل يقروا ويامنون على شكل اليوم نعم يثمر من حتمط وينبت ويمحق ويخلع الابهام مع الرفا ويقيم السلام علينا وعلى عباد الله الطاهرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. فهذا أقسم روي عن مالك ف الله عليه وسلم في تسهيله. نعم. ثم يقول الله ما صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إناك حميد مجيد وربك على محمد وعلى آل محمد كما رأيت على آل إبراهيم Inna maha mili mili, dan terpahwai yata'wul min alab al-fadli, dan min alab jahannam, dan min fitnah mahiyatul malaik, dan min fitnah mabiz al-dajani. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. فإذا جلس الاستشهد الأخير توقعكا فنصب مثلك اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينك ولا يتوقعك إلا في قلام فيها تشهدان بالأخير منهما فإذا سلم سافر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فبارك يا بجلال والسفر نعم باب صفة الصلاة باب صفة الصلاة وطبعا أول ما ينظر عليه في هذا الدب على التفصيل والتفريق وذكر الأبواب التي وقف عليها أهل الحديث كتاب شبه صلاة النبي الشيخ الألباني من التبقيق والتفريق أنك تراها مثلا 222 قال وإذا قام إلى الصلاة قال أن الله أكبر والسنة أن يقول أو أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لأنه دعى إلى القيام فتحب المبادرة إليها عنده والقيام فيها ركن القيام في صلاة الجديدة رسمه إلا أنه لا يلزم أن يقوم عند حضق نامة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى تروني لا تقوم حتى تروني فقيام المأمومين منطلق بقيام الإيمان فإن قام في أول الإقامة قاموا معه وإن قام في آخر الإقامة قاموا معه وإن قام في وسطها فكذل ولا يلزمهم أن يقوموا في أولها أو وسطها أو أخيرها على قول من قاله والضابط عندنا قول النبي لا تقوم حتى تروني آه. يقول والقيام فيها ركن أي في صلاة لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العمران من حصين ثم يقول الله أكبر ولا يجزئ غيرها لا يجزئ غيرها لا بد من اهتيان بهذه الصيغة لا يقول الله الأكبر كما ذال إليه الشفعي ولا يقول الرحمن أجل أو العزيز اكمل أو, او اقوى كما يقول الحنفية اي لغة فيه تعظيم وتبجير لله حتى تبتتى خضير صلاة وطبعا لنا الحنابلة ومن وفقهم من اهل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير والتكبير اول ما يصرف يصرف الى اللفظ المشهول المحوول الله اكبر وايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء وكان يعلمهم صلاة. إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وقل الله أكبر وكان عليه الصلاة والسلام يكتح الصلاة بقوله الله أكبر ولم ينقل عنه غيرها صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي ولم ينقل عنه غير ذلك حتى طارق الدنيا يظهر بها الإمام وبسائل التكبير حتى يسمع من خلفه ليكبروا بعده تكبيره ليكبروا بعد تكبيره طبعاً يقول هذا هو الإمام وهذا ماذهب جمهور أهل العلم ثلاثة من الماليتيين حيث أن الماليتيين لم يسترطوا ولم يستحبوا ذلك. الإمام يذهب بالتكبيرات تكبير في بس بعد صلاة الطاعون كذا، وهم يتبعوه بالنظر تمام؟ أو يتخللوا التكبير أثناء الصلاة في الاستدان. يعني ممكن مثلا كده ينسى كذا على الله أكبر وينزل تدان ويطلع وبعده غير كأ الله أكبر وينزل تدان ويطلع ساكت وبعدين قبل كده تمام؟ وينقلون بعض الأثار عن بعض السلف أنهم كانوا لا يسمون التكبير. كانوا لا يتمونا التكبير بل بالعكس ظهر بعض المالكية أن التكبيرات الانتقال سنة لهذه الأثار لا يتمونا التكبير أي لا ينطقونها سرا ولا جهرا طالع ناجر على التكس كده وفضل لكن الذي عليه الأثارون أنه يتجر في كل مفضل ورفع إما استحبابا على قول الجمهور وإما إزاما على اختيار الحنابلة ومن وفقهم هو الأشبه بالصواب يبقى تكبير في الإحرام ركي وتكبيرات الانتقال واجبة يأسم بتركها وفي مطلع نصفلات قولا يقول ويجهر الإمام بي بي بها أي لتكبيرة الإحرام وبسائل التكبير تكبيرة الانتقاد حتى يسمع من خلفه استحبالا ليكثروا بعد تكبيره ويكفيه قيره اللي هو المأموم يعني أو المنفرد وبالقراءة يعني ويجهر الإمام بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه إن كان منفردا وإن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه ويجب عليه ذلك ها؟ ويجب عليه ذلك ولا يكون كلاما بدون الصوت يجب عليه ذلك ايه يجب على القارئ اسماع نفسه ده على اختيار المذهب يجب على القارئ اسماع نفسه يعني من القراش كده ايه من غير صوت خالص قالك لا لازم يسمع نفسه ولكن الاشبه أنه لا يشترط هذا الاشبه بالصواب واختيار المحققين كشيخ الاسلام وغيرهم أنه لا يشترط اسماع نفسه لا يشترط اسماع نفسه وإنما يكفيه ايه تحرك اللسان مع دخول النفس وخرجه فقط أنا أني أقرأ كذا زي ما صار كثير من الناس أنا شوفت واحد أكثر من مرة بيه. أكثر من واحد يصلي كده يقول أنا بمرر لسفيح على صدري وهذا أخشى لي لا أخشى علي أخشى على الآخرين هذه صلاة طويلة غير معتدمة بها لأنك لا تقرأ تمام فلا بد من تحريك الشفة واللسان في الإيه في الفن ودخول النبض والصوت إلا أن يكون مושوسا ماتوش موثوث بحرق مزمق بفتح توي لا مش كده يا ترى عادي بلا تكره فبيقول ويجب عليه ذلك اي اسمع نفسه وقلنا النداء غير غير راج بل منجوح ولا يكون كلاما بدون الصوت لا يكون كلاما بدون بدون والصوت ما يتأتى سماع واقرب السمعين اليه نفسه فمتى لم يسمعها لم يعلم انه اتى بكلام او لم يعلم انه اتى بكلام الا ان يكون له قرش فيأتي به حيثما يسمعه لو كان سميعا يعني بقدر ما يسمعه لو كان سميعا وقلنا كل ده مبني على ايه على شرط بتاعهم والرأي ان هو ليس شرطا اسماع نفس المصلي او اسماع نفس المصلي نفسه مسألة ويرفع اليدين عند ابتداء التكبير الى حدو من كفيه او الى فروع اذنيه او الى لا حدو فروع اذنيه مش لازم يميل في ايه ودانو بيقلوا يعمل كده ويحس بقى مش ودانو مكانهم ولا لا او كلام من ده المسألة مش كده هو يرفع عليه حد وبروح إثنين ها مستقبل بكفين القبلة أو حد والكتيبين حد والكتيبين عرضا وارتفاع مش بعض الإمر في واجهه الكبار كده تمام كده حزق الجدار لو ركض عار انت تب حزق من كبيه. بعرض كتفينك وارتفاعهم كده تمام لما رأى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ستح الصلاة رفع يديه حجوة من, كبيه من كبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه من كذلك ولا يفعل ذلك في السجود وهذا متفق عليه مسألة ويدعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أقشع للمصلي وأكف لنظره هذا لم يقوم عليه دليل تمام؟ ينظر حياله وينظر إلى موضوع السجود هذا لم يقوم عليه دليل وإن كان هذا أرشع وأجمع للقلب لأنه ينظر ويطيشه البصر ثم يقول سبحانه اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دعوة إليه الاستفتاح من يحفظ دعوة أخر في الاستفتاح نعم احسنته لكن هذا مخيض من صلاة الليل ليس في كل الصلاوات ذكرون أفضل ذكرون ثالث وجهت وزهي ارفع من السلطة نعم الى آكل الدعاء ذكرون رابع الله أكبر كبيرة وحمد منها كهيرة سبحان الله بفرات المعصير نعم طبعا بالأيد اسلتحوا الله ب weaving الشيخ العربية بصورة الصلاة يعني مش هاجلبها البحث ولا تنسين يقول ثم يقول مسألة ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرزين بأي من المسلقة باستعادة وأفضلها وأكملها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همته ونبخه ونبخه ولا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجزاءه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجزاءه بقوله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستائد بالله مش إذا قرأت فرقت من القرآن إذا شرعتك القرآن إذا أردت القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قاله بالمنجر وردت جملة من حديث السعادة النبي صلى الله عليه وسلم جملتها صحيحة مسألة ثم يقول باسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر لشيء من ذلك وطبعا دعاء الاستفتاح يكون بين التكبير والقراء في قول جمهور أهل العلم في الآخر الملكية الملكية يقول دعاء الاستفتاح عبد ما يكبر يوقف السفر قد لو دعوا لفتتاح وقالي نخش في اتفالك لا اللقى عليه الجمهور أهل العين ودليله حديث أبي هرادة البخاين يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والكراع ما تقول قال أقول اللهم باعت بين خطايا كما باعتت بين المشيخ والمغرب الدعاء إلى نهاية الدنيا. وكل ما روي أن لا يظهر يعني بالمثمنة ولا بالمستعالة لما رأى أنا سن قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وحثم فلن أسمع أحداً منهم يجهر برسم الله الرحمن الرحيم هذه الدولة لوارها المسلمون في الصحيح لا. إنما دي نفذ مش متفق عليها تمام؟ ده نفذ مسلم أما سيدنا خالص إن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وأبواته وعمل يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وده طبع موضح فلا تتكلم وبنوعنا ما أهل يظهر ب البسملة أو درقة والجمهور أنه لا يظهر بها الشفعية قالوا الاستحبال الجهر ويعني المسألة يعني قائمة على قلب المسألة ولكن الذي عليه الأدلة كما قلت في الكامل لم يدد في الجهر بلمسملة دي إلا حريث صريح غير صحيح أو صحيح غير صليح مما شئ لم يدد في الجهر بلمسملة إلا حريث صريح غير صريح أو صحيح غير صليح أما صريح صحيح صليح يوجد بإجمال علماء هذا اللي يقول شخص الإسلام ابن تئم رحمه الله وشدد فيه تجيان في السوري جدا فقال لا يرفع لك عمل حتى ترى الإصرار أولى من رجاه بالنسبة يعني يعني يعني يغلط فيه جدا هذا من البدع وماريو في حديث الترمذي عن عبد الله بن مغفر ولكن في إثناله كلام أنه سمعه أبوه ها؟ ابن عبد الله بن مغفر سمعه أبوه يقول في صلاة بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ابني مهدد مهدد وكان أشهدوا إليهم وكان أشهدوا شيء إليهم الحدث حديث فين يعني تنا نعم شفاه خلون استخلافه لكن زمور العلماء الحنبيلة والمريشية والمريشية قالوا بعدن إيه بعدن طبعا المريشية بقولوا شدكتنا خالص أصله ولا حتى في السطح لا تظهر ولا تظهر تمام ولا بين الأسبع أن الذكمة آياته من السطح وصلنا فيها الإسراف كان غرورا بذلك الأمر مسألة ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن لما روى رضايا ابن الصالح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب وهي ركن في قول عامة آل العلم خلافة للحنفية حنفية قالوا لا تلتزم لا تسرط الفاتح أي لعموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه ولقول النبي المسيح فاقرأ ما تيسر معك من القرآن وقلنا الآية نزل في سو... يعني المقصود ده في فهي لعيدة موضع النزاع من الكلمة الفريضة والحديث محمول على الفاتحة لأنها متأسرة لكل إنسان وقد وردت بعض طرح حديث المسيء ثم اقرأ بفاتحة الكتاب فهذا نص في مورد النجاح وهل يقرأ الفاتحة في كل الصلاة أو في معظمها أم تجهر ركعة واحدة الصحيح أنه في كل الركعات لحديث المسيء ثم فعل ذلك في صلاته كلها مسألة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة بقوله سبحانه وتعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وامسطوا لعلكم ترحمون ورأى الإمام أحمد عن, عن سفيان عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله المشددين قال قال رسول الله من كان له الإمام فاشراءة الإمام له فراءة والحديث حتى رأى الشيخ الألباني بي شراهده وذا ترى الشيخ السامي ثامية مشتذلا بيه في السباة المساعة الإمام في حكم اشراء خلف الإمام لو أرادت من أرسل توسف المسألة مع إذك مدهر العلماء إذن من يقرأ المسألة مف في خُطَمِ الْفَرَاقِ الْفَتْنَةِ أو في المجلد الثاني والعشرين من مجموعة الفتاوى عن البحث فقول في مسألة الإيه في البسمة وماذا قال قال وراء الخلال والدارق الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيت راعي إمامك خافت أو جهل لكن هذا ليس ضعيف. ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوك لشركية أرسائها يعني استدادل دليلين دليل من الأثر ودليل من النظر دليل من الأثر الآيات الآيات فقراءة في السامنة له أنسيتو والحديث فقراءة إلا له القراءة وحديث آخر وإذا قرأ فأنسيتو تمام إذا كبر فتبهه وإذا رجع فتعه وإذا قرأت أنسيتو ماشي ودليل من النظر إن هو الجمهور والشفائية مستفقين على أنه يدرك الصلاة يمذبوك بالرطوع ومذبوك بالعلم الأربعة بمذبوك الشفائية الخائرين بإيه؟ بشعطيدة أو بروكنيش الخلاعة على على على المأموم لكن هم مستدفين معنى أن هذا الوضع اللي هو الرطوع يدرك به يدرك به الخلاعة يدرك به الرقعة وهدفت عنه الخلاعة قال لك يبقى ليه أولا أو دا دبيعة لأنها ليس في إيه؟ ليس الدور مسألة ويستحبوا أن يقرأ في فتات الإيماني وما لا يجهر فيه طبعا السفاة الأم على رؤوس الآية قال فيها شيخ سنة ثمانية هذا نجب به أحد من أهل الأم نوا الحمد لله رب العالمين قال ناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنت الصاحب الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مالك يوم الدين شيخ سنة ثمانية في المثل وهو برد على القائلين بيقول بالقراءة خلف الإيمان بيقول بالقراءة المأمون خلف الإيمان في القراء في السلام ألف متى يقرأ ليس له ليس يشرع له أن يقرأ قبل إيمانه في غائل السفاح بلا ثلاث ها ولا يشعر الإنسان أن يترك ستة طويلة للقراء، فإن المستة كانت للنفس فقط، ها؟ وإنما الذي صح أن كان أو كان النبي ستان، كان النبي ستة في أول قراءة عارف ستة، وستة بعد جميع الفراغ، بعد الفراغ من جميع القراء قبل بقور. أما في النص، ما في ستة علشان الناس تقرأ، هذا ليس من السنة، وإنما لو احتاج استجوب فللنفس لاسترجاع الآيات لو كان مش حاز قليلاً، تمام؟ فهنا بيقول فمتى يقرأ؟ قال بعض أصحابنا بن الحنبلة يقرأ على رؤوس الآية في شكتات الإمام فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم ثم أرضى فتائلا وهذا لم يقضيه أحد من أهل العلم تمام أما نقول شكتات الإمام لو سكت يعني بين الفاتيحة والقراءة اشرع في القراءة تقرأ جوازا لا وجوبا تقرأ جوازا لا وجوبا بدل ما تقعد شكت إلى غير بدل إذا بتدخط لاتماع الإمام لما إنساكت هو ساكت وأنت ساكت ساكت ليه؟ فتقرأ فإن أضرتك الإمام في القراءة فقطع واستود واستمع للقراءة لأن القراءة اللي هي بعد الفتحة إن صل لها واجب بإجماع حكاه شيخ السنة الثانية أيضا في في نفس المجموعة في ذلك الفصل فإذا فرع الجليل قراءه وكان يترك هنيها بين القراءة والركوع فهناك أثر إلى أحمد أثر ابن مسعود أنه يسم الفتحة ويرني على نعيم على ما قرأ يعني لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين قال اسكت لحد ما خلص صلاه او لما هاجي يرجع تقول إيه اهدنا الصلاة المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ولا يضر كذلك الفطر لأن لان المولاه بين بعض الفاتحه واديم الناس بتقف بالاخر وخد إيه جاءك العذر اللي هو ودوم الانصات للامام فيما يقرأ فيه في صلاه الجهر فربوا التحبوا ايابك تسجد الانام وملائكه ربي اللي هو ايه الظهر والعصر والاٰفراين من العشاء والأخيرة من المغرب. اليس تحد؟ وهذا مثل الجمهور. مثل الجمهور. إلا أن الأول في مثل هذا اختيار روشيش الاسلام انه يجب القراءة فيما لا يقرأ فيه إيمان أو فيما لا إيم. فيما لا جر فيه إيم أصلاً كالظهري من العشاء والأخيرة من الإيم من المغرب. لأنه يعني لا يدخل لا غير بلد. قراءة لا يقص إلى غير أن تقرأ لنفسك وإيم أن تسمع من غير كهول إيم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطررت بقراءة فاقرأوا وهذا أيضا ضعي وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن الإيمان ستتان فإن الإيمان ستتين في هنا القراءة بفاتيحة الكتاب إذا دخلت الصلاة وإذا قال ولا لي والأثر يعني في إثنان به السلام محتاج لأننا نقض عليه نتفل بهذا القراءة صلى الله عليه وسلم بصراحة